وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه حَسَنًا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويأتك الذي فضل فضله وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مرجعكم وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوُوا مِنْهِ أَلَا حِينَ يَسْتَوَشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرْهُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا من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 ليبلوكم مَنْ يَكُنْ أَحْسَنُ عملا ولئن قلت قُلْتَ مبعوثون من بعد بَعْدِ ليقولن الذين الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا سحر مبين هَذَا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 زعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم بمغفرة وأجر كبير فلعلك ترِكُم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولوا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 وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزن بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون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 حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه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 يعرضون ربهم. أولئك يعرضون على ربهم، على ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون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 فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا مَا نراك إلا بَشَرًا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذل نابدي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم رأيتم من كنت على بينة من ربي واتاني, وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنرزمكموها وأنتم لها كارهون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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري اعينكم لن يعتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في يا بني ليركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبلي عاصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَىٰ عَلَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفل لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمم سنمتعهم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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم, ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُبْصِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء وَلَا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب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 قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب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 وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد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 وما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ارحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عابد سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود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 ان ربك فعال لما يريد وام الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها, خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَٰٓ أُولَٰٓئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمُوَفِّينَ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ